وَانْفُخْ فِي الْقَرْعَةِ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى فالله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمنى والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رأ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه بابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين